ثَمَنًا طَرًا غَيْرَ دَافِعٍ وَلَا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْأَلْسِنَةُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُصْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ عليهم عذاب أليم، وعلى الذين هادو حرنا ما قصصنا عليك من قذل وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.